و ا ت موسوعه النابلسي ا كان للعلوم ه ا ب الاسلاميه ب تأكلوا أ و ا م إلى فإن خ ت م أن لا ت ق س و في ا ل ي ن ا ما ط ب ل ك م من ن ا ل س ا ء مثنى و ث للعلوم ا ا ث و ر ب الاسلاميه اسماء الله الحسنى واتوا النساء صدقاتهن نحله فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا م ل ي ئ ا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فاخذوا ي ه واكسوهم اليهم ا ر ش د اموالهم فدفعوا إ ل ي ه أ م ولا ت أ ك ل و ه ا إ س ر ا ئ ي ل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 في موسوعه ا ي و ص ل ن ا ب ل ه ف ي أ و ل ا د ك م ل ل ذ ك ر م ث ل حظ ا ل أ ا ث ي ن فإن س ل ا م ي فإن فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك و إ ن كانت واحده فلها النصف و ل أ ب و ي ه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولدا ف إ ن لم يكن له ولد وورثه أ ب و ا ه ف ل أ م ه الثلث فان كان له إ خ و ه فلامه السدس و من بعد وصيه يوصي بها اودين اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضه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 من بعد وصيه يوصين بها اودين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولدا فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من توصون بها أو وإن موسوعه النابلسي ر للعلوم ا ح د ن ه م الاسلاميه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 وذلك الفوز ل ا ع ظ ي م و م ن ي ع ص ا ل ل ه و ر س و ل ه و ي ت ع د ح د و د ه ي د خ ل ه ن ا ر س ل ا ل د ه